بسم الله الرحمن الرحيم 1-لم <تصفيق> يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 2-رسول من الله يكذو صحفا مطهرا 3-فيها كتب قيما 4-وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه